Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ra Tulkah ayatul kitab, wal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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صن وغير صن وني يسقى بماء واحد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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِهِ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ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 Kazalik, Yabdrub Allahul Hakkah wal Baqil. FAmma Zabd, Fayadhabu Jufa'ah, wa Amma Ma Yaf'ug Nafs, Faymkuthu fil Ardh. Kazalik, Yabdrub Allahul Amthal, lil Lathin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 وَنَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقِ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ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 ينح الله ما يشاء ويثبت وعده أم الكتاب وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّئ أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 وسيعلم الكفار لمن عقبت الدار ويقول الذين كفروا لستم مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب